بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام والأشرف الخلق الأجمعين محمدين وأعلى بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله أنهينا كتاب الطهارة عفوا كتاب المياه بتوابعه من النجاسات والمطهرات ونشرع اليوم في مبحث الوضوء قال الله العلي العظيم في محكبة كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فرسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وعن مولانا الإمام الباخر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور وقال الوضوء فريضة وقال الإمام الرضا عليه السلام إنما بدأ الوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين يد الجبار عند مناجاته إياه مطيعا له فيما أمره لقيه من الأذناسي والأرجاس، الناس والنجاسة مع ما فيه، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتسكية الفؤاد. ثم قال وإنما جوزنا الصلاة على البيت بغير الوضوء لأنه ليس فيها ركوع وسجود وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. في هذا المبحث التناول المصنف رحمة الله عليه نواقب الوضوء وأسباب أو بعبارات أخرى أو بعنوان آخر أسباب الوضوء ما هي الأسباب التي توجب الوضوء أو ما هي الأسباب التي تنقض وضوء الذي سبق لي يعني توضأت وأنا متوضئ في هناك أسباب تنقض هذا الوضوء ما هي؟ أنماذج النبي صلى الله عليه لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ريح تسمع صوته أو تشم ريحه وقال عليه السلام قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء في رواية رابعة أو رواية أخرى لا ينقض الوضوء إلا حدث ونوم هذه الروايات غيرها تحصر غواقب الوضوء في ثمانية أمور كما أشرر المصنف أولها الغائط ثانيها البول، ثالثها الريح، رابعها الجنابه، خامسها الحيض، سادسها الاستحاضة، سابعها النفاس ثامنها النوم الغالب على السمع والعقل. هذه النواقض أشار إليها، أشارت إليها الروايات، وحددتها حصريا لكن هناك كلام بين الفقه بأنه او هناك موضوع اخر في مؤسسة زوال العقل لانه الروايات اشارت الانسان العقل بالنوم فقط لا غير طيب اذا زال العقل بساكر او جنون او اغماء او اشباه هل ينقض الوضو؟ ايضا الفقهاء قالوا نعم ينقض الوضو ودليله الاجماع ليس هناك لا يوجد هناك نص على ذلك بل هناك بعض الفقهاء قالوا انه الحديث التي تحصل نواقض الوضوء في هذه الأمور الثمانية تدل دلالة واضحة على عدم نقض الوضوء بزوال العقل بأي طريقة كانت غير النوم يعني لكنه في النهاية موافق للاحتياط فدليله الإجماع وحسن الاحتياط من أيضا أحاديث حاصر نواقض الوضوء تدل أيضا على أمر آخر وهي عدم نقض الوضوء بسبب بعض الأمور التي بعض الفقهاء ذهبوا إليها من مذاهب أخرى كمسألة القبلة ولمس الأجنبية والقيء وما أشبه وهروج والودي وما أشبه كل هذه الأمور لا تنقض الوضوء إنما ينقض الوضوء هذه الثمانية أمور التي ذكرت في الروايات وأجمع عليها العلماء الغائط والبول والريح والجنابة والحيد والاستحادة والنفس والنوم الغالب على السمع والعقل غيرها من أي أمر آخر لا ينقض الوضوء هذه الشروط الخاصة بالوضوء نعم طبعا هناك في شروط عامة الشروط المصنف بأنها بديهية لا تحتاج إلى تفصيل وتدليل يعرف كل مسلم هذه الشروط العامة الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الضرر أنه يجب الوضوء أو لا يصح إلا معي هذه الشروط هذه العامة الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الضرر فلا يتسائل صح الوضوء من إنسان كافر مثلا أو إنسان غير بالغ أو إنسان غير عاقل أو إنسان مضطر وأضر ليعني لي أو عفوا هناك عدم أو هناك ضرر يلحق مثلا من من الوضوء استعمال الماء وبالتالي وأيضا توضأ هذا لا تقبل لا يقبل وضوهو فما هناك في هذه الشروط شروط خاصة هناك شروط خاصة هناك شروط عامة شروط خاصة هي أو التي التي تنقض الوضوء هي التي أشرنا لها الثمانية هناك شروط عامة لا يسحز الوضوء إلا بها أو لا يجب إلا بتحققها وهي الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الضرر نعم هناك كلام بين الفقهاء فيما يسألت البلوغ إنه هل الصبي المميز الذي يعرف الحلال من الحرام ويميز الأمور بعضها عن بعض هل صلاته صحيحة عبادته صحيحة أم لا بعض ذهب إلى صلاته صحيحة وبعض قال بأنه صلاته لا تصح سيشير المصنف الى هذا الموضوع بإشارة بسيطة في, باب في كتاب الصلاة في فصل افعال الصلاة هناك ان شاء الله نشير الى المبحث بشكل موجه نعم. هناك في مسألة اخرى بانه اذا كنت انا على يقين من انا كنت متأكد من ان انا متفضل. بعد كده بعد فترة عدة حان وقت الصلاة مثلا أنا شكيت أنا هل هل أنا حصل شيء نقد وضوئي ولا زي ما أنا متوضي إذا كنت أنا متأكد زي ما مر علينا سابقا في أكثر من مسألة أن نحن بنقدم الشيء اليقيني طالما أنا متأكد من شيء وشككت لا ببني عنه ببني على الشيء اللي أنا متيقن منه طالما أننا متيقن وضوئي و متأكد أننا متوضئ وعلى يقين فبني عاد هو ضي و بصلي و فك عله و يصلي الشك ده فلا اعتبار به طالما انك متاكد من شيء طب نعم العكس يكون العكس يعني اذا كنت انا متاكد ان مش على وضوء بعدين شكيت ان انا هل انا رحت توضيت ولا لا طبعا بتبني على اللي انت متاكد منه ايضا تبني انك ايه مش متضاهر مش على وضوء يعني المفروض اروح اتوضى في كل كل الاحوال انا ببني على الشيء المتاكد منه سواء كنت سواء على الطهارة او على عدم الطهارة هو الأساس حابي اللي إحنا أشرنا عليه أكثر من مرة. طيب غايات الوضوء يعني ما هي الأمور التي لأجلها أتوضأ؟ يعني ليه أتوضأ؟ أي يعني إيه العبادات اللي عشانها يجب أن أتطهر، يجب أن أتوضأ؟ مصنف حصرا في أربعة. وهي الصلاة أموره الصلاة. وأنه يجب عليه الوضوء للصلاة سواء واجبة, واجبة كانت أو مستحبة فمن فعشنا أصلي بدون ما تطهر حتى لو صلاتي مستحبة يجب أن أتبطأ حيث كلام الوحصو عسلام صحيح صريح لا صلاة إلا بطهور والآية التي قدمناها دليل آخر أيضا إذا قمتم من الصلاة فاقسلوا وجهكم إلى آخر الآية الصلاة سواء كانت صلاة واجب أو لا إليها لم تخصص أو تقيد صلاة الواجب مثلا الأمر الآخر الطواف جماعا ونفسا كما أشار إليه معصوم عليه السلام الطواف في البيت صلاة فنزلت منزل الصلاة والحقت من بالصلاة الطواف بالصلاة والصلاة كما نعرف لها يجب لها الطهارة كذلك الطواف روى علي روي علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكازم عليه السلام أنه قال عن رجل طاف في البيت ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال يقطع طوافه ولا يعتد ولا يعتد به الأمر الأول الجل الذي جل له الطهارة الصلاة ثانيا الطواف ثالثا مس كتابة القرآن الكريم حيث روى عن الإمام الصادق السلام أنه قال لولدي إن إسماعيل يا بني قرئ المصحف فقال إني لست على وضوء فلا لا لا تمثل الكتابة ومس ومس هو ومس نعم هو يقول إنه إشارة المصنف مطل عليه يقول إنه مس الكتاب في القرآن ليست من غيات الوضوء في الحقيقة يعني إنه بمعنى إنه مس القر المس كتابة القرآن مثلا مو بتكون واجبة يجب أن أمسك تبذل القرآن ونبقر أو مستحب لا هي ليست كتاب القرآن الكريم ليست مستحب ولا واجبه وطبيعه في الباب أولى أن يكون الوضوء لأجلها أيضا مش واجب ولا مستحب بس وضعوه في غايات الوضوء لتسامح يعني من الباب أنه أحيانا الإنسان وهو بيقرأ القرآن الكريم بعض الناس متعود على كده ممكن تمشي صباحا مثلا إيه على السطر كده هو يبتقرأ وبالتالي عشان تمشي سواءها تلمسل كتابة مقدسة للقرآن الكريم في لأجل ذلك يجب الوضوء أو هو بقلب الصفحة مثلا يديه بتقع على كتابة القرآن الكريم فيجب أيضا لأجلها, مثل لأجلها الوضوء يعني بمعنى صح معنى أوضح يعني بأنه الوضوء لأجل مس كتاب ذا القرآن ليس واجبا ولا مستحبا يعني مش ضروري مش شرط انك عشان تقرأ القرآن تروح يجب انك تروح تتوبع لا مش يجب يجب كلها وضوء مخصوص لا معنى انه لو ما كنتش متوضئ يبقى حرام عليك تمسك كتاب ذا القرآن الكريم ممكن تقرأ نعم ولكن تمسك القرآن الكريم ولو كنت انت متوضئ للصلاة مثلا او للطواف ومش مش مش اللي متوضئ لهدف لمس كتاب تبقى تحديدا لا ممكن اكون متوضي انا عشان اكون على طهارة مثلا بشكل عام او اتوضا لاجل الصلاة لو انت متوضي لأجل هذا الامر يجوز لك ان تمس كتاب الكتاب المقدس الرهيب الكريم يعني مش شرط انه يكون لوضوء خاص عشان تاتي يعني تنوي, تنوي انك بتتوضا اجل لمس كتابه القران فهمت طبعاً مش, مش ده الهدف لأنه يحرم عليك نعم أنت مسكت كتاب القرآن طالما إنك مش متوضي لو أنت متوضي لأي هدف كان أي يجوز لك مسكت كتابة القرآن الكريم إذا الغاية التي من أجلها توضأ الصلاة الطواف مسكت كتابة القرآن الأمر الآخر الرابع إقامة الصلاة لكي نقيم للصلاة يجب أن نكون طاهرا ومتضائعاً غالياً يجب الوضوء لإقامة الصلاة تماما كما يجب للصلاة نفسها إجماعاً ونصاً وهو قول الإمام عليه السلام لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم أي الصلاة لو أنت على وضوء هذا بالنسبة للصلاة أما بالنسبة لصلاة الجنازة صلاة الميت طبعا عشان في عشان المصنف لي بأنه ليس عليها ليس لا يجب لها الطهارة كما قال لمبرد عليه السلام كما تلوناه في الحديث الشريف أول الدرس بأنه الصلاة أو الطهارة تجب للصلاة التي فيها ركوع وسجود وصلاة الميت تعتبر دعاء له وليس الصلاة بالمعنى الاستلاحي المعنى الشرعي المعروف ليس إذ ليس فيها ركوع ولا سجود فإذا صلاة الميت ليست كبقية الصلاة أي لا يجب لها الوضوء الأخر بعنوان استحباب الوضوء اذا بنقرأه سريعا لانه لا يوجد فيه مشكلة ولا توجد فيه برغامة تحتاج الى شرح، حيث هو يحدد مسألة استحباب الوضوء لأشياء وانها واجب أي أشياء أخرى ومأشباه يعني باب لا توجد فيه شارع انه خلاص هذا الباب انه الوضوء, الوضوء واجب لغيره كالصلاوات الخامس والطواف والطواف الواجب او للعبادة المنظورة اللي نظرت انها تكون تتحقق فإن يعني العبادة اللي أنا نظرت تحققها يجب الصلاة او يعني مثلا انا نظرت اذا نظر معين ان انا اصوم لله أو أصلي لله عدة ركعات مثلا للأجل هذا بيكون لمقدمتها واجبة لأن العبادة قد لا تكون واجبة علي لكن بنذر تصبح واجبة علي وبالتالي مقدمتها تجد أيضا فإذا أنا أوجبت عن نفسي صلاة معينة ركعات معينة صلية فلابد أن يكون الوضوء لها أيضا واجبا يعني الصلاة الوضوء, الوضوء نفسه قد يكون واجبا لأن ما يترتب عليه أو ما سيكون بعده واجب زي الصلاة الخمس واجبة فبالتالي الوضوء واجب أو عبادة حصلت بنذر واجبت علي البنذر في يجب أيضا لها لأنها واجبة فالتهارة لها ومقدمة ومقدمة الواجب وواجبة زي ما قالوا هذا الوضوء لغيره هناك وضوء مستحب في نفسه زي للصلاة المستحبة للطوف المستحب أيضا أو للمكوث بشكل عادي أنا أريد أتوضأ لله مثلا في يومي ونهاري بالليل ونهاري أكون دائما الوضع أو أكون على طهارة يعني فالوضع في نفسه مستحب مش لازم أنا أتوضأ عشان أصلي مثلا أو مش لازم أتوضأ لكي أطوف مثلا أو مش لازم أتوضأ لكي أمس كتابة القرآن الكريم هذا نعم هذا الوضوء الواجب لكن هناك مضوء مستحب مضوء العادل الممكن أعيز أكون قاعد على طهارة أكون طول يومي ونهاري متوضئ لا توجد مشكلة وهو مستحب الطهارة مطلوبة في حد ذاتها ومحبوبة لله سبحانه وتعالى قال جاء في كتاب وسائل الشيعة عن الشيخ المفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك وإن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهاره فافعل وأنت تكون إذا مت على طهاره شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني روايات تدل على استحباب الطهارة في نفسها لا يجب أن تطهر لشيء معين للعبادة معينة لا حتى لو ليس لو لم يكن هناك وقت يعني وقت واجب للصلاة ليس عليه الصلاة واجبة أو عبادة واجبة ينبغي أن أكون على طهارة دائما وعن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن بيوت في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ألا طوب لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي. وقال الإمام الصادق عليه السلام المضوء شطه الإيمان. قال وتدل هذه الروايات وما إليها أن الوضوء كما يكون وسيلة إلى غيره فإنه أيضا غاية في نفسه وراجع بطبيعته وأن للإنسان أن يتوضأ لا لشيء إلا ليكون على طهارة في أي جزء من أجزاء الليل أو النهار وعلى هذا يكون الوضوء واجباً لغيره. أحياناً كالصلوات الخمس والطواف الواجب وللنذر ويكون في أحيان أخرى مستحبا في نفسه ولغيره كالصلوات المستحبة والطواف المستحب وقال الفقهاء يستحب أيضاً للتهيؤ للصلاة قبل دخول الوقت هذه العبارة سقطت من الكتاب قبل دخول وانتهت العبارة هي طبعاً يستحب أيضاً واضح يستحب أيضاً للتهيؤ للصلاة قبل دخول الوقت إذن هذه الفقرة استحباب الوضوء يريد أن يقول يعدد بأن الوضوء هناك وضوء مستحب في نفسه ووضوء واجب لغيره وضوء واجب لغيره للعبادة الواجبة ووضوء مستحب في نفسه أو لغيره من الصوت المستحبة فليس شرطا أن أتوضع العبادة معينة وإنما يستحب لي أن أكون على وضوء وطهار دائماً نكتفي ما في القدر إن شاء الله وغدا نشرح في شروط الوضوء وكيفيته. وصلى الله على النبي محمد آل بيته الطيبين الطاهرين